قَالُوا بُنِعْمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَقَدْ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فلا تخافوا وخافوا ان كنتم مؤمنين وانا احيق كالذين يسرعون في الكفر انهم لن يضر الله شيئا يريد الله ان لا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب كُفْرُ الِإِيمَانِ لَا يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَا يُحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميس الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآل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 وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير